أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَهُوَ الْأَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ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 118. أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض 119. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون 110. وكذب به قومك وهو الحق 111. قل لست عليكم بوكيل 112.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 لَهُمْ شَرَابٌ مِّن حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ قُلْ أَنذَرْتُكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ آخِرَتِنَا تَئِذْهَدَانَ اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَٰتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الهدى 112. وأمرنا لنسلم لرب وَأَنْ 113. وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون 114. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم